لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن شيء فان الله كان عفوا قديرا إِنَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَذِرُ لِلْكَافِرِينَ عَدَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَرَأَيْتَ كَسَوْفَ يُؤْتِينَ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا ثم فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره ارنا الله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجلا بعدما جاءتهم اينا تفعلون عن ذلك وااتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فرقهم الطور ديساقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعذوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا